السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسو سرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان مشاكل أسرية ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ضمن سلسلة المحاضرات التي نظمها المكتب التعاولي للدعوة والأشهاد وتوعية الجاليات بحي السلامة والتي وقيمت في جامع الكوثر بحي النزلة بجدة استهل شيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم بقصة رائعة توضح أن الإنسان خلق في كبد ولا سعادة كاملة مطلقة إلا بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقول فضيلته أيها الإخوة والأحبة الكرام ماتت لامرأة صبي وكان وحيدها فحزنت عليه حزنا شديدا وتطلبت شيئا تخفف لوعة ألمها فلم تجد إلا أن الناس أرسلوها إلى حكيم فقالوا له اذهبي إلى هذا الحكيم لعله يجد لك علاجا فذهبت إلى الحكيم وشكت إليه ألمها والحر الذي تجده في قلبها فقال لها دوائك عندي اذهبي إلى بيوت الناس واسأليهم الشيء الفلاني ولا تأخذي إلا من البيت الذي لم يمت لهم أحد فذهبت وطرقت على باب البيت الأول أصبتم بمصيبة من قبل؟ أمات لكم أحد؟ قالوا بلى وذهبت إلى البيت الثاني والثالث والألف وإذا بهم كلهم قد أصيبوا بمثل مصيبتها فعرفت الدرس وأنه لم يسلم ولن يسلم أحد في هذه الحياة من هذه المواقف كيف ونحن أيها الإخوة نعيش في حياة قال الله عز وجل في وصفها لقد خلقنا الإنسان في كبد أي معاناة وآلم حتى يراق الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله ونبلوكم بالشر والخير فتنة إلينا ترجعون وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون فكل هذه الحياة أيها الإخوة هي نوع من الألم الذي يصيب الناس مواقف نسعد فيها ومواقف أخرى نتألم فيها ولا سعادة كاملة ومطلقة إلا بين يدي الله عز وجل قيل مرة لأبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل متى يجد العبد راحته يا إمام قال إذا وضع قدميه في الجنة إذا وضع قدميه في الجنة أما قبل ذلك أيها الإخوة فنحن في حالة من الكبد الذي وصفه الله عز وجل في حياة الناس فأنت ترى الإنسان يخرج إلى هذه الحياة ثم يبدأ ويسير فيها عشرين سنة ثلاثين خمسين سنة ثم ينتقل إلى البرزخ ثم ينتقل بعد ذلك إلى الآخرة وكل هذا معاناة حتى يدخل إلى ما أراده الله عز وجل له من جنة ونار جعل الله مثوانا جنات عدل جنات عدن والدينا والديكم يا رب العالم ولذا أيها الأخوة يقول الشيخ الاسلام تيمي رحمه الله والمصائب تقع على الناس كما يقع عليهم الحر والبرد فهذه الفصول التي تراها تمر على الناس لا تدوم على حال واحدة فتارة يعيش الناس شتاء وتارة صيف وتارة خريف وتارة ربيعا وهو أقرب وصف لحالتنا في داخل بيوتنا فأنت تمر بك حالة من الصفاء والمودة والرحمة والسكينة واللطف المتبادل بين الطرفين وتارة تنقلب الحياة على الأكس من هذا حتى تقول بل وتسمع أحيانا بعض العبارات ليتني لما تزوج ليتني لما أدخل بيت هؤلاء ليتني ليتني ولكن لن تنفع ليت هنا بل نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر شجاعة ومن الشجاعة هو أن نواجه الحياة وأن نتكيف مع مشاكلها ومصائبها وأن ندافعها كما أمرنا الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فالمدافع هي الواجب الشرعي علينا أما الاستسلام فيتقنه كل أحد ولو أن الناس استسلموا ما استقامت لهم حياتهم ولذلك من باب هذه المدافعة ليس بالضرورة أن ما ستسمعه هذا اليوم من مشكلات يدل على أنها مشكلة كبيرة ويعاني منها تعاني منها شريحة كبيرة ليس بالضرورة بل الضابط فيها في بعض الأحيان هو قلة طرح هذه المشكلة في الدروس والمحاضرات وغيرها وهي مشكلة يعاني منها فئام من الناس خاصة المقدمين أو في أول حياتهم الزواجية وثمت مشاكل أخرى سأتحدث عنها لمن لهم عشر سنين في زواجهم ومشاكل أخرى لمن لهم أكثر من ذلك كلها مواقف تقع في داخل بيوتنا ليس بالضرورة أن تكون لعدد كبير من الناس لكنها تقع في بيوته بعضنا وهذه المشاكل التي سنتحدث عنها أيها الإخوة والأخوات لها مظاهر كيف يعرف الإنسان أنه ثمة مشكلة راح نتكلم الآن في إطار عام يعرف الإنسان بأنه ثمة مشكلة في بيته من خلال تغير الأجواء في داخل المنزل ومن مظاهر تغير الأجواء اولا تقلب الوجه وتغيره فالوجه الذي كان منبسطا مسرورا سعيدا بمجرد أن تحصل مشكلة ما تجد أن هذا الوجه يبدأ بالتغير سواء من قبل الزوج أو الزوجة ظهور مشاعر الغضب مظهر آخر من مظاهر وجود مشكلة في المنزل أيضا ضعف العلاقات الخاصة بينهما فالعلاقات الخاصة أيها الإخوة لا يحركها إلا الحب الداخلي في قلب الإنسان أما إذا كان هذا الحب ضعيفاً أو ثمة مشكلة تعجز هذا الحب عن الخروج إلى الواقع فستجد هذا الإنسان تضعف علاقته الخاصة مع زوجته من عبارات المودة والحب والعشق وغير ذلك من الأشياء المكوث خارج المنزل كثيراً مظهر من مظاهر وجود مشكلة قد يكون هذا المكوث أو البعد أو الهجر في داخل المنزل وقد يكون خارج المنزل تجد الشخص يقضي جل يومه خارج بيته إلى منتصف الليل ثم يعود إليه في محاولة للهروب من الاحتكاك بهذه المرأة وحينا قد يكون هذا الهروب داخل المنزل فالرجل في في غرفة والمرأة في غرفة وقد يطول هذا لفترة زمنية طويلة الانشغال على الآخر في داخل البيت إما بالانهماك مع الأبناء من قبل المرأة وتدريسي منح ذلك أو أحيانا إنشغال الزوج في داخل المنزل بمصالح المنزل وغيرها حتى أيضا لا يقابل هذه المرأة أو يتحدث معها عدم حب سماع الطرف الآخر فهو إذا أراد أن يتحدث لا يحب أن يتحدث معه بل إذا أراد شيئا من المنزل لا يستعين إلا بأولاده ذكورا أو إناثا وتجد بعض الناس بسبب المشكلة التي تسيطر عليه يغاضب أهل المنزل كلهم مع واحد. الذي يجعله كالحبل السري بينه وبين بقية الأسرة إذا احتاجوا شيء نحو ذلك فإنهم يتواصلون معه وهذا في الغالب تجد الشخص الذي عنده مثلا خمس من الأبناء تجده يغاضب أمهم وأربعة منهم أو ثلاثة منهم ويبقي واحد. حتى يتواصل معهم حتى يعرف أخبارهم حتى يرى ما هي المفاجآت الموجودة في المنزل ومن زارهم هل تكلمت أمكم مع فلانا هل ذهبت كذا وحكنا. أيضا من الأشياء يا إخوة كثرة المشكلات والنزاعات داخل الأسرة من آثار المشاكل عندما تحصل في المنزل انحلال الأسرة إما بالهجر الطويل أو انحلال الكلي وهو الطلق الأمراض النفسية القلق الاكتئاب الاضطراب إلى غير ذلك هي أمراض بسبب حصول هذه المشاكل وعدم الاستقرار النفسي للرجل وللمرأة بقرأت بحثا استراليا أن أحد أسباب السرطان هي المشكلات الزوجية يصبح الإنسان عديم المناعة لا يتحمل هذه الحياة ولا لأوائها ولا تعبها السلوكيات الخاطئة التي تحصل من بعض الأزواج أو الزوجات من سرعة الإنفعال وتقلب المزاج والعصبية الزائدة وغيرها انتشار الخوف والقسوة داخل المنزل من قبل يعني الزوجة خوفا على مستقبلها وعلى أولادها أيضا أحيانا بعض الناس تكون المشكلات سببا لهروب سيء وهو الإدمان فإذا كان يدخن مثلاً تدخينا عادياً يصبح شريهاً في أيام المشكلات وقد يتجاوز قضية التدخين إلى المخدرات وغيرها هروباً من هذا الواقع المؤلم الذي هو فيه وهذه أحد العلاجات الخاطئة التي يمارسها بعض الناس في محاولة للخروج من هذه الأزمة لكنها هي هروب جزئي ثم يعود بعد ذلك إلى الواقع الحقيقي الذي كان يعيش فيه ضعف العضاء الإنسان الذي كان يعطي من قبل لا يمكن أن يكون عطاؤه في أي من مشكلات كما هو سواء كان مدرسا أو داعية أو أي شخص فضعف العطاء مظهر وأثر كبير جداً للمشاكل الزوجية أما أثارها على الأولاد فكثير من فقدان الطمأنينة وانطواء الأبناء وعدم حب المشاركة الاجتماعية العدوانية فيما بينهم على الخارج أيضاً إهمال الدراسة تعلم مفاهيم خاطئ عن حياة الزوجية وأنها حياة سيئة ولا تليق بأن يكونوا معهم العنف عليهم أحياناً من قبل الأب بمحاولة ضربهم وقد يكون أيضاً من قبل الأم ولكن الأم في الغالب لا تعنف تُدلج تدلل. فيصبح هؤلاء الأبناء بين نارين في الحقيقة العنف والتدليل لأن حتى التدليل لا يمكن أن يكون علاجا لهؤلاء الأبناء إيكالهم للخادمة أيضاً هذا سبب من الأسباب أو أثر من آثار المشكلات الزوجية هذه المشكلات أيها الإخوة لها أسباب كثيرة سأنتحدث عنها إن شاء الله في أثناء حديثنا عن كل مشكلة معينة لكن هناك علاجات عامة ينبغي لكل إنسان إذا مرت به مشكلة زوجية أن ينتبه لها أولا أن تكون الحياة الزوجية أولوية في حياتك وهذا شيء وقائي الإنسان أيها الإخوة عنده, عنده قضايا رئيسة في حياته العمل الأصدقاء الحياة الزوجية ما هو رقم واحد فيها الذي حصل أيها الإخوة اليوم في حياتنا أنه عندما تأخرت أولوية الأسرة وتقدمت أولوية الأصدقاء أصبح جزء كبير من الوقت يذهب إلى الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية والحب والمودة واللقاءات والسفريات وغيرها تذهب لهؤلاء الأصدقاء أو تذهب إلى العمل بينما الأسرة مثلا التفت إليها عندما تقع مصيبة في المنزل نكتشف أن الفتاة عندها علاقة عاطفية أو الابن يدخل أو مصيبة حصلت في المنزل أو مشكلة حصلت بينك وبين زوجتك تبدأ تعود الآن لكنها عودة على قدر المشكلة ثم تعود حليمة إلى عادتها القديمة ويصبح هذا الإنسان الأولوية تعود كما كانت من قبل عندما لا تكون الحياة الأسرية أولوية في حياتك فانتظر شيئا واحدا وهو المفاجآت سوف تفاجأ بين فترة وأخرى بمفاجآت غير سارة في داخل بيتك وستكتشف بعد عشر سنوات خمسة عشر سنة بأنك لم تربي أحدا إنما كبرت أجسامهم وأحجامهم لكن عقولهم علمهم عطاءهم لا شيء مطلقا وقد يكون هذا الإنسان متعلم ولديه قدرة عالية على التربية وخرج أجيالا ومربي أجيال ويكرم في مدرسته لكن في الحقيقة قد أخفق كثيرا في داخل بيتي والسبب أنها ليست أولوية في حياتي ما لم تكن حياتنا الزوجية أولوية بحيث إذا عندي لقاء مع أهل, أهل بيتي ثم جاءني اتصال مع من أحد الأصدقاء ولو كان مهما أو من العمل اعتذر. أعتذر لا أستطيع الخروج لماذا؟ لأن أسرتك أولوية لديك نعم نحن نتعب ونشقى ونذهب للعمل وقد يكون لبعضنا دوامين لكن يا أيها الإخوة ليست هكذا الحياة لو أعطوك الناس مليون ريال على أن يكون أحد أولادك فاسداً لم توافق صحيح ولاذا قرر أحد الأشخاص أن يكسب مليونا في سنة وبدأ بالعمل الجاد وبعد سنة حقق المليون ولكن طلق زوجته وانتحر أحد أبنائه وأصبح الآخر مدمناً للمخدرات حقق هذا الهدف الدنيوي لكن كل أموال الدنيا لا تغني عن صلاح ابن واحد فضل عن الأسرة رائعة وجميلة ونحو ذلك يا أيها الإخوة نحن في تحدي حقيقي مع خاصة مع ضغط المجتمع وغير ذلك نحتاج لهذه الأولوية أن تصب في داخل بيوتنا حتى نعالج مشاكلنا بهدوء الصبر والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل فالإنسان الذي يصبر أيها الإخوة ينال وإذا كان أيها الإخوة للعقل أبوان فأبواه ثنان الصبر والتثبت إذا كان للعقل أبوان فأبواه ثنان الصبر والتثبت وفي كل مشكلة تمر عليك في عياتك ليس فقط في داخل المنزل بل حتى في العمل أو في أي مكان تثبت فإذا تثبت ذهب ثمانين في المئة من المعلومات الخاطئة التي تجعلك تتخذ قرارا خاطئا ثم تصبر فإن كثير من الأشياء والأمور تمر بماذا؟ بالصبر فإذا صبرت تجاوزت هذه المحنة بيسر وسهول المسارعة إلى إرضاء الطرف الآخر تحصل مشكلة في المنزل فينام الرجل شهرا في مجلس الرجال ينتقل كل العفش إلى المجلس الرجال لماذا؟ لأن صاحبنا قالت له زوجته لماذا لا تشتري لي كذا؟ لماذا لا تفعل بنا كذا؟ فقط لأن أغلب المشاكل ترى تبدأ بأشياء تافية ثم تستمر بلا سبب لكن من الذي يجعل هذه الأسباب تبدو كبيرة وعظيمة؟ الشيطان الشيطان ولا أحدا هناك شياطين صحيح من الإنس لكن شياطين الجن هم المستفيدون أكبر مستفيد من هذه المشاكل الزوجية أبو الدرداء أعطانا قاعدة ليتنا ليتنا نستن بها في حياتنا الزوجية إذا ارتحنا وأرحنا أيضا غيرنا لما تزوج أبو الدرداء أم الدرداء جاء إليها وقال لها يا أم الدرداء إذا غضبت فرضيني وإذا غضبت رضيتك وإلا لم نصطحب هذه هذا العقل العقل يقول إنسان غضب وراضي، لكن يأتي الشيطان ويبدأ يجعلك أكثر عنادا من المستفيد من هذا من المستفيد أسر تدمرت صحتها ونفسيتها وعطاؤها بسبب هذه الطريقة وهي عدم إرضاء أو المسارع إلى إرضاء الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير نسائكم قالوا بلى يا رسول الله قال الودود الولود التي إذا غضب منها زوجها زوجها غضب منها جاءت فوضعت يده في يدها وقالت والله لا يغمض لي جفن حتى ترضى عني لذلك أيها الأحبة المسارع إلى أرضاء الطرف الآخر وأنه, وأنه ليس الشيطان ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سببا جميلا وهو تذكر المحاسن إذا جاءتك مشكلة تذكر محاسن الطرف الآخر تهدأ, تهدأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر فنساؤنا ليسوا ملائكة وليسوا شياطين ورجالنا ليسوا ملائكة وليسوا شياطين بل هم بشر يعتريهم الخطأ والصواب وهم كالأقمار القمر له وجه مضي ووجه ماذا؟ وجه مظلم هكذا الناس أما أن نريد, نريد شخصا بلا خطأ بلا عيب فكل هذا من المحال وكل بني آدم خطى التنازل أيها الأخوة التنازل وأقولها بملء فمي التنازل في الحياة الزوجية رفعة, رفعة وليست إهانة وليست كسر خاضر أبدا والزوج الذي يقول أنا آسف أنا آسف خير من ألف رجل يعاند ولا يتنازل قلها وكن شجاعا في قولها والله عز وجل يرفعك بيها والله عز وجل بسبب تنازلك يلقي الله المحبة في قلب زوجتك لك ويصلح الله ذريتك بسبب هذا التنازل وقد تأتي مرأة وتقول تنازلنا ولكنه ها كثر عناده يأتي إذا كان رجلا حرا شهما كريما سيأتي به حتى ولو عاند سيأتي به والرجل يقدر المعروف للمرأة ولكنه قد يعاند في بعض الأحيان في محاولة لإثبات مرأة رجولته وعدم يعني كسر خاطرها ونحو ذلك لكنه في الأخير يقدر هذا المعروف فإذا جاء موقف آخر فإنه لن يفرط في هذه المرأة تخلص من التصورات الخاطئة أيضا بعض الناس عنده تصور خاطئ زوجته لا تحبه ويكبر هذا التصور ويصبح كل موقف يؤول على هذا لا بعض الناس حساسين جدا فأي موقف يحصل يؤوله على تأويل, تأويل سيء تخلص من هذه الأشياء من الأمور المهمة في علاج المشكلات لم نفسك أولا لوم نفسك أولا نحن دائما أيها الإخوة إذا حصلت مشكلة القينا باللوم على من عليهم هم على أهاليهم على أولادنا وأنت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء أنت بشر وعندك أخطاء وعند زوجتك أخطاء فعندما تلوم نفسك أولا تكون جزء من المشكلة ومن ثم تبحث عن حل يريحك ويريحها أيضا. أيضا حصر الخلاف وعدم توسيع الدائرة. كلما كان الخلاف محصورا، كلما كان الرجوع وحل المشكلة أسهل وأسرع. لكن كلما تدخلت أطراف أخرى من صديقات وأهل وأم الزوجة أم الزوجة الزوج, الزوج أبو الزوج الزوج الزوجة تزيد هذه المشكلة نارا وتزداد. تذكر أيضا فضل الصلح وأضرار الخلاف. تفاهم أيضا على حياتكما. أيضا واجه المشكلة بشجاعة. كن شجاعا. لا دهرب. إذا هربت من المشكلة تكبر وتزداد ثم بعد ذلك يصعب حلها حاور حول المشكلة حاور لا يمكن أن تحل المشاكل بتغميض العينين عنها والمشي في الطريق لا هي تكبر مع الزمن وتزداد حتى تأتي القشة التي تقسم مظهر البعير لكن إذا حصلت مشكلة خاصة في الأيام الأولى من الحياة الزوجية تعالوا وتحاوروا لأن في الغالب ليس سبقها عنادنا نحو ذلك لا لكن اختلاف وجهة نظر بيئتين مختلفتين من بيئتين مختلفتين من أسرتين مختلفتين من طبيعتين مختلفتين يحصل هذا الاحتكاك فيات الرجل ويتحاور مع زوجتي ليعرف فهمها وفقها للحياة ومفاهيمها حول الحياة الزوجية فتجد أن الأمور تلتم بسهولة ويسر لكن لا تجعل الأمور تكبر حاورها وكلما حاورت حاور في مكان لا تستطيع أن تصرخ فيه ولا أن ترفع صوتك فيه الرجل إذا أراد أن يحاور فإنه يحب أن تحاوره المرأة في موضوع واحد فتأتي وهي ستناقش في ماذا؟ مشكلة الأولاد مثلاً ودراستهم أو أي شيء من المشاكل موجودة في المنزل فلما تفتح فمها مع زوجها تمام؟ ما شاء الله خمس آلاف موضوع تحشرهم في عشر دقائق وهذا الرجل المسكين بهتا وبهرة يحاول يجمع من هنا يجمع من هنا هو يحل مشكلة هذه المرأة مع أمه ولا مع أخواته ولا مشكلة المصروف ولا مشكلة الغسالة اللي لها شهر خربانة ولا اللحمات اللي لا مدرى كم آه هذه عندها قدرة عالية جدا على حشد أكبر عدد من المشاكل في وقت واحد الله أعطاهم هذا لكن نحن كرجال نريد رقم واحد انتهينا من رقم واحد نروح لرقم ايش إثنين نروح لرقم ثلاثة لهذا أيتها الأخت الكريمة عندما تفتح حوارا مع زوجك ركزي على موضوع واحد فقط وأنت يبحث عن مكان لا تستطيع أن تصرخ فيه أو أن ترفع صوتك فيه بعض الأخوة يأتي يحاول زوجته ماشي في الطريق مثلا ذاهبين إلى مكة ويكتشف أنه في نص الطريق تفتح الباب مشكلة هذه صح؟ ما يصير إحدى وجلسه في مكان عام حديقة مطعم نحو ذلك حتى لا ترتفع هذه الأصوات صحيح؟ وكلوا بالهناء والشفر أنواح يقوموا لا عشاء ولا حلت المشكلة وتجمع عليهم المصائب من كل جهة ثم حلوا هذه المشكلة وخرجوا وقد حلت ثم احذروا كل الحذر من فتح منفات الماضي حلت المشكلة انتهت إلى قيام الساعة أما أن نأتي ونعيدها جذعة مرة أخرى فليس من العقل مطلقا لا تتأخر في, الكلمات في حل المشكلة لا للكلمات النابية والجارحة الحر أيها الإخوة يحفظوا كرامة زوجته ويحترمها ولا يطلق عليها مثل هذه العبارة مطلقا يعني عائشة رضي الله عنها إذا غضبت وقع في نفسها شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ورب إبراهيم والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله ولكنها في الحياة اليومية ماذا؟ تمارس حياتها بكل هدوء أما يظل كل واحد ما شاء الله يعني فم مقفلها وبراطم وما شاء الله تقول مطبات والواحد خلاص ما يبغى يتكلم ولا هذا مو صحيح هذه ليست حياة زوجي أنا تعجب من أناس الإخوة يدفعون أموالا طائلة وحفل فاخر سرور وفرح عنده أبناء ثم تجد أن ثلثي السنة مشاكل أي حياة زوجي هذه يا أخي يجلس في بيت أهلك لا تعذبها ولا تعذب بنتي أيضا هذا الرجل أخيرا إقبال العذر وقبل العذر أنا آسف إذا قالها الرجل فهو رجل شجاع وليس كل الرجال يستطيع أن يقول أنا آسف نطقا قد يقولها أحيانا بالرسائل تمام إذا أرسل وردة معنوا يقول بقولها بالغلط بس ها هو ما بالغلط هو يقصد إنه ترى أنا آسف إذا أرسل رسالة تبغون عايش من برا معنى أنا آسف مودكم نطلع نتعشى سمك اليوم معنى أنا آسف ماشي؟ اشترى هدية من الخارج وجاء بها أنا آسف زوجته تحب نوع معين من الطعام السكريم أو نحو ذلك ويأتى به نفسه معنى إيش أنا آسف لا تنتظرين من الزوج أنا آسف مشافهة قد يفعلها في بعض الأحيان نتيجة لحب عميق فعلا في صدره لكن ليس في الغالب أن يقولها الرجل بينما المرأة تستطيع أن تقول هذه الكلمة وبسهولة ويسر عليه لكن الزوجات ينبغي أن يفهموا أن تصرف الأزواج وعودتهم إلى المنزل وتقديم بعض هذه العروض التي ذكرتها لكم قبل قليل هي أنا آسف لكنها مبطنة وكم مرة يعني صار بيننا وبين زوجاتنا زعل وكذا ثم بعد ذلك نتصل على الابن تجهز وزبنا نتعشى صح ولا مو صح؟ ها؟ حصلت لأحد منكم ما في داعي تقولوا نعم أنا أشوف وجوهكم أنا أول مشكلة يا إخوة وجعلتها في المقدمة بسبب يعى أنه يعاني منها الشباب المتزوجون الجدد ولعل بعضكم أيضا قد يتزوج جديدا أقصد من الشباب حتى ما يروح ذهنكم بعيد أن نعرف سوء الظن مقدم على حسن الظن عند الكبار ف قد يتزوج بعض الشباب فيحتاج أن ينتبه لهذه المشكلة وهي فراغ الزوجة فراغ الزوجة من المشكلات التي تعرض كثيرا في على كثير من المستشارين وتسبب الحقيقة في الأيام الأولى مشاكل واحتكاكات بين الزوج والزوجة فراغ الزوجة أيها الأخوة تقول تسمع الزوجات تقول لا أعرف ماذا أعمل قرأت معظم المجلات، شاهدت معظم المقاطع، لا أكاد أجد السعادة في داخل بيتي ما الذي يوصلها لهذه المرحلة في الأيام الأولى من الزواج يأخذ الزوج إجازة فيمكث مع زوجته ثلاثين يوما أو أربعين يوما على حسب طبيعة عمله والإجازة له. ثم بعد ذلك يعود إلى حياته الطبيعية هي اعتادت على رجل ينام معها النهار كاملا ويسهرون في الليل ويذهبون في أسفار متنوعة في الداخل والخارج كل هذه الأشياء انقطعت فجأة ثم حصل الخطأ الكبير أن الزوج لم يفكر في ملء وقت هذه المرأة وهو خطأ مشترك بين الزوج والزوجة حتى لا نقع في هذا الخطأ ونصل إلى مرحلة يصعب بعد ذلك معالجتها أو تتأخر المعالجة نحتاج أن ننتبه إلى هذا الإشكال أو هذه المشكلة الزوجية ونقدم لها الحلول الوقائية ونقدم لها الحلول العلاجية لمن أصيب بها من من مظاهر هذه المشكلة أيها الإخوة شكوى الزوجة المتكرر من أنها ملت ولم هذا يعني تحتمل هذا النمط من الحياة. أيضا رغبة الزوج في التخلص من شكوى زوجته المتكررة ورغبته في البقاء خارجا يعني خارج المنزل بح على عن العمل. ايضا من مظاهرها زوجة تتابع المسلسلات ومحطات التلفاز وتشاهد كل شيء لتضيع الوقت فقط دون أن يكون لها هدف أو هم من هذا الأمر. ايضا زوجة تقوم ببعض المبادرات من أجل ملء وقتها بأي شيء حتى لو كان شيئا تافها. زوجة قد تنقلب حياتها إلى حياة الخفافيش فتنام في النهار وتستيقظ في الليل وهذه لا شك مشكلة من أسباب هذه المشكلة أيها الإخوة والأخوات أولا خلو الأهداف الحقيقية في الحياة الزوجية ما في أهداف كبرى يعيش لها الزوج والزوجة ولهذا بعض الأزواج رائعون بشكل عجيب ورائع ومميز تجد يفكر من أول زواجه كيف يصنع من هذه المرأة شيئا آخر شيئا مختلفا يجعلها أما مربية زوجة صالحة وعنده هدف في داخله ويشتغل عليه بهدوء دون أن يمسها يعني يمسها مباشرة أو يتكلم معها مباشرة حول هذه المواضيع. لكنه يسرب إليها هذه الأفكار والمفاهيم الرائعة بهدوء، فتجدها بعد فترة تغيرت لغتها، العبارات التي تنطق بها تختلف أيضاً العبارات التي دخلت بها لهذه الحياة الزوجية، وهذا لا يمكن إلا الزوج الذي أصلاً عنده ماذا هدف وهم، أما الشخص العادي فسيخرج أيضاً أناساً وناس عاديين، قلة العلاقات الاجتماعية الحقيقية. التي تملأ وقتها الفراغ فتجد بعض الأسر ليس عندهم علاقة اجتماعية مميزة هي عندها صديقتين ثلاث قبل الزواج بقيت عليهم وهو أيضاً عنده مجموعة من الأصدقاء وبقوا عليهم لكن ليس هناك محاولة لتجديد هذه العلاقات الزوجية أو العلاقات الاجتماعية من خلال دور تحفيظ مثلاً أو محاضن تربوية أو أصدقاء عمل إذا كانوا إذا كان نساءهن يوافقنا هذه المرأة في كثير من اهتماماتهم أو اهتماماتها فهو أيضاً رائع من الأسباب البحث عن الراحة أيها الإخوة بعدم عمل شيء نحن اليوم هل في فرق بين زوجة هنا هنا في هذه المنطقة التي أنتم فيها وبين زوجة في النيجر في أفريقيا في فرق ولا ما فرق فيش هذه تتحمل مسؤولية عمره عشر سنوات صحيح تلك المرأة في تلك الأماكن ما تعرف مكيف سبيلت صح عندها واتساب عندها صفحة تويتر عندها صفحه في الفيسبوك ما تعرف هذه الاشياء ولم تراها اصلا تمام عندها ماركات عالميه في الملابس لا هو ثوب يستر فقط يعني شيئا يسيرا من الجسد نحن هنا وفي كثير من بلدان العالم الاسلامي نعيش في حالة الترف ترف في كل شيء ولهذا لا يستطيع لو كانت هذه المحاضرة تلقى بدون تكييف ستجد ماذا؟ تأفف لو كنت تنام في غرفة نومك بدون مكيف ستحصل أيضا مصيبة ها؟ لو انتهى النت عليك في منتصف الليل ماذا تفعل؟ تشعر بحسرة وألم أو لا؟ إذا انقطع الشاحن أو قطع أحد أولادك ماذا تفعل به؟ <تصفيق> ألم لماذا؟ أنه حالا من الترف, الترف غير عادي هذا الترف له صور كثيرة بكثرة الاكل والشرب والنوم والراحة ونحو ذلك عدم تحمل مسؤولية أيضاً في داخل البيت وتجدها مرهقاً من ألا شيء وتجده مرهقا من لا شيء أيضاً أيضا انشغال الزوجة أحياناً بالمنزل والأولاد والمناسبات الاجتماعية ونسيان تحقيق أي شيء ينمي ذاتها أو مهارة, أو مهارة تفيدها في حياتها زيادة أعمال الزوج في الخارج وهذا الكلام موجه لكل الأزواج وبالدرجة الأولى للإخوة الذين يعملون فترتين تجد شخص أحيانا يعمل من الصباح إلى ساعة الثانية عشرة أو الواحدة ويأتي يرتاح وقت الغداء ساعتين ولا يكد يجلس مع أولاده أو زوجته ثم يعود بعد ذلك إلى العمل إلى بعد صلاة الأشياء ثم يعود إلى المنزل منهكا وحتى ما سنظل نعمل أليست الأسرة أولوية في حياتنا هذا الواجب علينا ولهذا أيها الإخوة هناك حلول وعلاج هناك حل وعلاج وقائي، هناك حل علاجي. الوقائي وضع أهداف مشتركة يحققها الزوجان معا ضع لك هدف من أول حياتك الزوجية. قل لزوجتك مثلا أنا وأنت في هذا دخلنا في هذه الحياة الزوجية، لكن تنقصنا معلومات كثيرة في الحياة الزوجية. ما رأيك ندخل في دبلوم زوجية؟ قد يكون الهدف المشترك هو إدارة دار تحفيظ. فالرجل في القسم الرجالي والمرأة في القسم النسائي فصار هدف مشترك يركبون سيارتهم وهم يتحدثون عن الطالبات ومشاكل التحفيظ وكيف نستطيع أن نقيم البرنامج الفلاني وهكذا عندما يكون هناك هدف مشترك لا شك أنه مريح ومسعد للطرفين الاهتمام بوضع خطة خاصة للمرأة إذا كان لا يستطيع أن يكون يعمل معها هدف المشترك مثلا تجد بعض الأزواج حدثوا زوجته في الأيام الأولى عن أحلامها ويقول لها ما هي أحلامك في الخمس السنوات القادمة؟ فتقول له ماذا؟ أريد أن أحفظ كتاب الله فيقول لها جميل كم تريد تحفظي في كم؟ سنة سنتين ثلاث خلينا نضع المتوسط أنت تستطيع الحفظ في سنة؟ خلينا نضع سنة ونصف تعتريك بعض الإشكالات الطبيعية والمشاكل الأسرية ونحو ذلك إذن سنحفظ في كل يوم خمس آيات والسلف رحمهم الله كانوا يحبذون أن يحفظ الإنسان خمس آيات لماذا؟ لأن أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه أول خمس آيات نزلت ولهذا ذكر العلماء في فائدة هذه السورة أنه من المستحب والأفضل أن الإنسان يعلم أولاده خمسا خمسا خمسا فإذا قال لزوجتي خلاص نبدأ وأسمع لك إن شاء الله كل يوم تصبح هي مشغولة بالحفظ في أثناء النهار انتهت من القرآن الكريم تدخلها في مشروع مثلا حفظ السن النبوية أو حفظ الأحاديث المتعلقة بالنساء كالموجود في كتاب حكام النساء لابن الجوزي أو غيرها من الكتب تجد إذن في مشروع بعض الأخوات يقولون لا يصعب علينا مسألة الحفظ نحو ذلك وتجد الشخص يقول أريدك أن تجمع لي مقالات المراهقة في النت أو الأطفال أو العلاقات الزوجية أو يأتي لها بمجلات محافظة ويضعها بين يديها وأقول أريدك أن تفهرس لي هذه المجلات بحيث نجمع كل المقالات المتعلقة بالمراهقين متعلقة بالأطفال المتعلقة بكذا إشغال لهذه المرأة وضع هدف هذا الهدف في البدايات لا تجعله هدف طويل اجعله هدف قصير حتى تتلذذ وتسعد لو قلت لها اجمع لي مقالات الأطفال في المجلة الفلانية وجمعتها لك اجمعها، رتبها، ضع لها براويز ضع لها عنوان، وزحها على الأسرة. دعها تذق حلاوة الإنجاز والنجاح. سيد الملف الثاني والثالث تحرص عليه لأنه سيوزع بشكل كبير مساعدة الزوجة على تنظيم وقتها كل يوم قبل ما تناموا ايش ودك تفعلي غدا تنام الساعة التاسعة بعدين سوينا غدا بعدين ترتب كذا وكذا ساعدها في وضع هذه الأشياء لو قضيت على ستين في المئة من وقتها من خلال هذا البرنامج فهذا حسن أن يقضي الزوج بعض من أوقاته في المنزل مع زوجته ويقلل من أعماله بقدر الاستطاع تعليم الزوج بعض الأعم علمها كيف تصنع الخزف علمها كيف تغلف علمها كيف تطبخ طبقات مثلا معينة علمها علمها علمها هناك أشياء كثيرة يمكن أن يعني تستفيد من هذه المرة حتى بيعا وشراءا ستحقق أيضا حائد مادي جيد من الحلول المقترحة هذه العلاجية الأولى الوقائية من العلاجية لو أن إنسان وقع على أصبح له ستة أشهر أو ثمانية أشهر متزوج جديد من الحلول العلاجية أيها الإخوة ترك التلفاز لأنه أكبر عامل مسبب في الملل والفراغ بعض الناس أظن أن التلفاز يملأ الفراغ نحو ذلك لا التلفاز مشهي وليس مغذي لا يعطيك معلومات هذه التلفزيونات أيها الإخوة طبعا اليوم اليوم أصبح التلفزيون يعني لا يقضى عنده إلا بضع وقت أصبح الجوال هو تلفزيون الناس وفديوهم وكل شيء فيه وسيأتي يوم ونقول عني هذا الكلام سنندم على التصاقنا الكبير بالجوال لأنه سيكتشف الإنسان بأن عمره الذهبي ضاع عليه ومن يجلس على جواله وعنده عشرين مجموعة مجموعة العمل مجموعة الأصدقاء مجموعة العقارين مجموعة المعددين مجموعة الميتين مجموعة الأحياء مجموعة مدري وجمعت بها ومن رسالة إلى رسالة هنا وجه يبتسم وهنا وجه مدري وهنا وردة تطلع وهنا وردة نازلة ثم صاحبنا يضيع وقته إلا أنكم حازمين ترى هم سموها ماذا أجهزة إيش ذكية لكن المهم أن يحملها رجل هذا هذا الصح أن يحملها رجل ذكي يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وعن عمره فيما أفنى وعن شبابي فيما أبنى أنت ترى الآن الجوالات إدمان يعني الإنسان بمجرد ما ينتهي من الصلاة يده وين؟ في جيبه صح؟ أول ما يستيقظ من النوم إيش وين يشوف؟ يقول الحمد للذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور على الجوال آخر لحظة آه؟ قبل النوم على إيش؟ إلا متى سيندمون إن لم يكن هناك تقنين لهذا الأمر ليس معنا عدم الاستفادة نحن عش في زمان وفر الله لنا مثل هذه التقنيات نستفيد منها ونفيد أيضا الآخرين منها لكن ليس معنا هذا أن تأخذ أوقاتنا القيام بأعمال إنتاجية وفي حالة عدم الرغبة بالانضمام لبعض الجمعيات للقيام بأعمال تطوعية فإنها تقوم بهذه الأعمال في داخل منزلها الاستفادة من الهوايات الموجودة لدى الزوجة وتنميتها عندها هواية سابقة نمي هذه الهواية فيها تغيير المنزل أو الشقة التي لا يوجد فيها متنفس مثلا بالجيران ونحو ذلك ابحث عن جيران يمكن أن يملأ وقتها ابحث عن بيئة بيئة مناسبة كأن يكون فيها محاضن تربوية لهذه الفتاة قد يكون فيها جيران مثلا مميزين نحو ذلك هذا سينفعهم أخذ الزوج الإجازة أو استراحة يجلس فيها مع زوجته ويعمل أيضا على تخليصها من ضيقها هذا يا إخوة إلّا بهذه المشكلة أرجو من الشباب خاصة المقدمين على الزواج أو في الأيام الأولى من حياتهم الزوجية أن ينتبهوا لهذا الموضوع وخاصة العناصر الوقائية ذكرتها أو لا شيء. محاضرة, محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. أحبة الكرام لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ دكتور علي بن محمد الشبيلي. عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بعنوان مشاكل أسرية تحدث شيخ في بداية محاضرته عن بعض المظاهر العامة للمشكلات الأسرية وكيف نقي أنفسنا من الوقوع فيها ثم توقف مع المشكلة الأولى والتي يعاني منها الشباب في بداية زواجهم فراغ الزوجة مع بيان مظاهر هذه المشكلة وأسبابها والحلول الوقائية والحلول العلاجية لهذه المشكلة وبعد أحبة الكرام يواصل الشيخ علي شبيلي محاضرته بوقفة مع المشكلة الثانية فتور العلاقة الزوجية فيقول فضيلته هذه النسل لهم سنوات نواتهما فوق فتور العلاقة الزوجية الحياة الزوجية مثل الشلال تبدأ هادرة رأية الشلالات كيف؟ هكذا الأيام الأولى لحياة الزوجية فيها من الحب والمودة ولو طلب من هذا الإنسان عينيه وكليتيه وكبديه ومرئه وكل شيء يقدموا لهذه الزوجة صحيح؟ ثم بعد خمس سنوات كل شيء يتغير حتى اسمها في الجوال بعد ما كانت جنة الدنيا أصبحت جنان الدنيا بعد ما كانت تسمى بأزم جميل وتطلع قلوب وما ومدريش تغير الأمر لماذا؟ هذه المشكلة لماذا هي التي نحتاج أن نبحث عنها هنا الملل والرتابة والجمود الذي يضغى الحياة الزوجية يقتلها عاطفيا أيها الإخوة يبقيها ظاهريا واجتماعيا وجسديا أمام الناس لكنها في الحقيقة لا تعيش الحياة الزوجية التي أرادها الله عز وجل والتي قال فيها ومن آياتها خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فقدت هذه العبارة موجودة في داخل القلب تحتاج إلى إحياء وإيقاد هذه الجذوة مرة أخرى هذا الروتين الممل والقاسي بين الطرفين يحتاج كما ذكرنا لكم إلى انتباه ومعالجة من أعراضه تشكو الزوجة من عدم اهتمام زوجها بها وأعراضه عنها ومعاملتها أيضاً بقسوة وجفاء وعدم تقدير ونفس الشكوى أيضاً يرددها الزوج وتجد بعض العبارات منه كأن يقول زوجتي لم تعد تطيقني لم تعد تحبني تضايقني كثيراً بتصرفاتها تهمل رعايتي تتعلل بالأولاد وهكذا. يظهر ارتفاع الصوت لأتفه الأسباب تتعمق المشاكل البسيطة يكبر سوء الظن وتأويل الكلام من قبل الطرفين بطريقة سلبية ينشغل الزوج بأحواله وظروف عمله ومشاكله وتنشغل الزوجة أيضاً عن الاهتمام بزوجها إلى ابنائها أبنائها الميل وهذا أخطر ما فيها الميل للتعبير العاطفي مع طرف خارجي فتجد هذا الشخص لأنه لم يجد هذه المحبة والمودة في داخل المنزل سيبحث عنها في الخارج ابن القيم رحمه الله له عبارة جميلة يقول النفس لا تقبل الفراغ النفس لا تقبل الفراغ الفراغ إما أن تملأها بخير أو أن تملأها بشر إذا لم يجد الإنسان المحبة والعاطفة والعلاقة الحميمية في داخل المنزل سيبحث عنها في الخارج إلا أن يوفقه الله ويثبته ويعصمه من ذلك السلل وإذا صرفت العاطفة في الحرام فإن هذه المرأة التي بالحلال لن تجد هذه العاطفة عندما يكون الإنسان عاشق لامرأة خارج حدود أسوار الزوجية، ويعطيها من عبارات الحب والغرام والأقوال والأفعال والأشعار والرسائل ونحو ذلك يأتي إلى البيت منهك شاء أم أبا منهك قد أعطى كل ما في داخله لتلك المرأة الخارجية لا يعالج الخطأ خطأ مطلق والعودة دائما المنزل وتصحيح المنزل حتى لو تعب الإنسان مع امراته التي كان يتوقع منها شيء معين، ولم يجده سيجده بإذن الله، لكن بالحوار وبما سنذكره من أسباب إن شاء الله. لكن الذهاب إلى علاقة محرمة خارج أسوار المنزل عذاب على الرجل والمرأة ونقصان في مروته ودينه وغير ذلك. ما هي الأسباب التي تؤدي لهذه المشكلة؟ فتور العلاقة الزوجية وهي مشكلة لا يكاد يخلو منها بيت. قد تأتي أحياناً مدة أسبوع، شهر، شهرين، أحياناً قد تجدات. إلى سنوات بل بعض الناس تستمر معهم خمس عجل سنوات تغيرت علاقتهم الزوجية تماما من أسبابها إنشغال الزوج بالعمل إنشغال الزوج بالعمل فيصبح العمل هو شغله الشاغل في الليل والنهار ما الذي يحصل أيها الأخوات هناك شيء في علم النفس يسمى العمل المرضي فيصبح هذا العمل ماذا مرضا هذا الإنشغال بالعمل يجعل الإنسان يعيش تحت حالة من الضغط الحياة الصعب هو في حالة ضغط ومن أن يدخل المنزل يريد فقط شيئا واحدا، الفراش. لا يريد أن يتحدث مع أحد، ولا أن يتكلم مع أحد، ولا أن يسمع صوتا لأحد. ومن ثم أي مشكلة تأتي، فإنه ينفجر مباشرة على زوجته. وأنا أنادي من هذا المكان أيها الإخوة، قللوا مسألة العمل. لا يأخذكم العمل على حياتكم الحقيقية الأسرية. ابن عملكم، ابن جانبكم المالي، ابن أيضا الشيء. الشيء الآخر وهو الحياة الأسرية انشغال الزوجة بالأطفال ومشاكلهم وطرق تربيتهم أيضا قضية ثالثة وخطيرة الاعتقاد بأن الزواج لم يحقق طموحات الشخص وكان أقل من توقعاته بعض الناس يدخل الحاجز زوجية ويتوقع حالة من النجاح والتميز والإبداع ورفع المستوى ونحو ذلك، ولكنه يفاجئ بأن هذا الزوج حطم طموحاته أو العكس أيضاً. كان يأمل بأن تكون هذه الزوجة تحقق طموحات هذا الإنسان وأن تكون معه في يعني أموره الدعوية والشخصية والعلمية ونحو ذلك، لكنه لم يجد هذه المرة. ونحن أيها الأخوة لا نتزوج لكي نسابق بنسائنا، إنما نتزوج لكي نتزوج. لكي نعيش حياة زوجية ليس فقط أو ليس شرطا وإن كان يعني محببا للرجل لكن إذا كانت هذه المرأة لا تستطيع الإلقاء وهو رجل يحسن الإلقاء والحديث وغيرها من الأشياء فيريد امرأتها أن تكون مثله الله عز وجل وزع هذه الأرزاق والقدرات وهي لا تستطيع لكنها قد تكون ناجحة في شيء آخر لم يكتشفه الزوج أو تأخر في اكتشافه أيضا الاعتقاد بأن الزوج أو الزوجة لم يعد كما كان في السابق أصبح أكثر ابتعادا أيضا من أشياء الإخوة عدم تطور الشريك اقصد الزوج أو الزوجة ثقافيا أو فكريا وجموده عند نفس المعلومات السابق ما هي العلاجات أيها الإخوة من العلاجات الوقائية أولا إدخال روح الدعابة بين الشريكين بشكل مستمع إدخال روح الدعابة تقول عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما رأيته أحداً أكثر تبسماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية كان بساماً ضحاكاً عليه الصلاة والسلام الشعبي رحمه الله عامر بن شراحيل الشعبي إذا دخل إلى بيته يضحك ويبتسم ويلعب أطفاله مرة في يوم من الأيام مرة أحد طلابه بجوار منزل الشعبي المنازل سابقين تعرفون منها أدوار وفي فيلا فوق وكذا ومكيفات وبسيطة فسمع الشعبي هو يلعب ويضحك وقصص وما أتري إيش فتعجب الطالب بعد أن لقيا الشعبي قال يا إمام وعامر بن شراحي الإمام حتى كان يقول حفظت من العلم ونسيت مثله لو أن شخصا حفظه لأصبح من أكبر العلماء من العلم الذي حفظه رحمه الله طالب يعني استغرب وقال له أنا سمعت منك كيت وكيت فقال له محدثون في الخارج يعني مشايخ وعلماء في المسجد محدثون في الداخل يعني في البيت إذا نموت من الغم إذا إحنا هنا مشايخ وهنا مشايخ وهنا مدرس المرحلة ابتدائية ومتوسطة ثانوي هنا يرجع مدرس متوسط ثانوي وهنا عقيد ولا رقيب ولا نقيب ولا كذا ويجي هنا نفس الشيء لا أنت عندما تصل إلى بيتك اخلع ملابس العمل كلها على عتبة المنزل وادخل زوجا وابن فقط يريدونك مربيا يريدوك صاحب حنان وعاطفة وموذة وحب وألفة ونحو ذلك نحتاج أن نتغير تغيير الصداقات وتطويرها وتكوين صداقات جديدة باستمرار أنها تجدد الحياة الزوجية أيضا تغيير في ترتيب الأثاث ونوعية الملابس وطبيعة الزيارات والرحلات وتكرارها غير. ترى له أثر كبير جدا تغيير الأثاث وقلبه من مكان إلى آخر من العلاجات العلاجية أول شيء يا ينبغي أن نعتقد بأن علاج الفطور مسؤولية مشتركة بين الزوج والزوجة بل حتى الأولاد نحتاج أن نتعلم أساليب جديدة ودائمة في الغراء والتزيون ولفت نظر الزوجة والزوج وتغيير الرائحة والأسلوب في المداعب والممازحة إلى غير ذلك عليها أن تسخر وقتها أيضا لزوجها بعيدا عن الأطفال ومشاكل البيت ومشاكله وبعيدة أيضا عن التلفاز ونحو ذلك عليه هو وعليها هي أن تشرك زوجها بعض من اهتماماته ونشاطاته وميوله أيضا على الزوج أيها الإخوة أن لا يقف واقفا هكذا بل يحاول بقدر الاستطاعة أن يبذل وسعه في تجديد الحياة الزوجية. أيضاً ينبغي للزوج أن يوزع نشاطاته ويشرك زوجته فيها أيضا ينبغي الأبناء تجد بعض الأشخاص الذين يصيبهم هذا الأمر وخاصة اكتئاب كبر السن بعض الناس إذا كبروا أصبح يعني بيتوتي ولا تكون له علاقة وتصبح أصدقائه محدودين جدا هنا يحتاج الأبناء أن يحيوا هذه الحياة الزوجية فماذا يفعل الأبناء؟ يؤمنون مناخا للوالدين يقضوا فيه أوقات ممتعة بعيدا عن هموم الأسرة ومشاكلها البنات ينبغي أن يحرصوا على مساعدة أمهم أن تحافظ على زينتها وتظهر لوالدهم بشكل جميل بغض النظر عن العمر والهموم الأسرية والانشغالات البيتية هذا دور البنات يشتروا لأمهم شيء جميل وكذا الأم هاته الكبيرات يعني يستحوا يلبسوا مثلا لباس البنات الصغيرات هذا صحيح لكن لو يشتروا لها جلابية مناسبة لعمرها مثلا وجميلة يراها الزوج عليها فتتحرك يعني حبه لهذه المرأة ويرى أن الحياة تجددت في عينه هذه المشكلة الثانية أيها الإخوة حاولوا أن تجددوا حياتكم الزوجية وأن تدعوها نهبا لهذا الفتور والملل الذي سيكون قاسيا ومررا المشكلة الثالثة هي تدخل أم الزوجة في شؤون الأسرة وتدخل أم الزوج في شؤون الأسرة يرى بعض المتزوجين أن أم زوجته تتدخل في كل صغيرة وكبيرة من منطلق أن الفتاة لا تزال صغيرة وجاهلة بالحياة الزوجية وقليلة الخبرة في الحياة فتبدأ هذه الأم تتدخل من أعراض هذا التدخل الحماة أو أم الزوجة تعتبر نفسها مصلحة وحلالة للمشاكل بين الزوجين وتعتقد أيضا أن هدفها هو مساعدة الزوجين للسير في هذه الحياة الزوجية الزوجة تعتقد أيضا أن والدتها هي التي ربتها وهي التي مكثت معها فترة طويلة من حياتها وبالتالي فليس عيبا ولا نقصا فيها أن تلجأ إلى هذه الأم لتأخذ برأيها لأنها خبيرة وصاحبة تجربة مع والدها أيضا يظهر الخلاف ويحتد بين الزوج فيما تنفذه الزوجة بسبب أنه مقترح من أم من أم الزوجة من الأسباب التي تدعو تدخل أو تد أم الزوجة للتدخل في الحياة الزوجية أشياء كثيرة من ضمنها جهل الفتاة أو صغرها وعدم قدرتها على إدارة بيتها بشكل كامل ولذا تتحمل الأم جزء من هذه المسؤولية من خلال التدخل في حياتهما وإعطائها النصائح والوصايا أيضا عدم قدرة الزوج على التفاهم مع زوجته وكثرة المشاكل فيما بينهم مما يدفع هذه الفتاة أن تبحث عن حلول في طرف آخر فتجد أن أقرب طرف لها هو أمها أيضا من الأشياء أيها عدم وضع قوانين ثابتة تبين سرية المعلومات وما يدور بين الزوج وزوجته فإن بعض الزوجات تأتي من بيوت لا حدود للكلام مطلقا وبعض الأزواج يأتون من بيوت لا تخرج بنتك كلمة من المنزل فعندما يكون تحت سقف واحد تدخل هذه الحياة الزوجية الآن في هذا المعترك لهذا ينبغي للزوج أن يتحدث مع زوجته بأن أمورهم العسرية ينبغي أن تخرج لأي شخص وأن القدر المسموح به هو إلى هذا الحد لكن أن تتحدث معهم أو تتحدث مع أخواتها أو صديقاتها أو مع أمها عن كل ما يجري بينها وبين زوجها فإنها بداية سيئة لحياتهم ما هو العلاج لمثل هذا الأمر؟ العلاج الوقائي أولاً وضع قوانين ثابتة كما ذكرنا تحدد دور الزوج والزوجة وكيفية التعامل مع الأقارب والأنساء فلا حديث مثلا عن الأشياء الخاصة لأن هذا منهي عنها شرعا من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الحديث عن ما يتعلق بحياتهم التي لا يراها أحد ولا على بعض المواقف التي تحصل في داخل حياة الزوجية من المشاكل أحيانا أو بعض العبارات أو تشويه صورة الزوج أو العكس كل هذا لا ينبغي أن يخرج أيضا من الأشياء وهذا وقائي وليس علاجي معاملة أمة الزوجة باحترام ولطف الحماه وعدم إطلاعها على كل صغيرة وكبيرة في الأسرة لأنها من باب الفضول ستبدأ بتقديم الاقتراحات التي ستكون في البداية اقتراحات غير ملزمة وتتحول بعد ذلك إلى ملزمة أيضا أخذ كلام الحماه أو أم الزوجة على أنه رأي قابل للتفاوض وليس كحقيقة أو مسلمة يجب تنفيذه بحذافيري وأنا أتكلم هنا في الأيام الأولى للزواج قبل أن يشعروا بنوع من التدخل لكن لا تحاول في الأيام الأولى أن ترفض كل عبارة منها لأن بعض الأخوة يكون محملاً بفكرة خاطئة من قبل وأن هذه الأم قد تفرض رأيها عليك وتفعل كذا وكذا فتجد نوع من الصد وعدم القبول لأي عبارة تقولها هذه المرأة والواجب على الإنسان أن يسمع لهذا الكلام سواء من حماه أو من حماته سواء من أبي الزوجة أو من أم الزوجة إذا سمع كلاماً مثل هذا عم. الله يقدرنا إن شاء الله ومنكم نستفيد وأنتم أكثر خبرة منا كل هذه العبارات تشعره بقيمته ووزنه وأنك تحترمه وتقدره وتحرص بإذن الله تعالى على تطبيق مثل هذه الأفكار لكن ليس بالضرورة أن تكون هذه الأفكار رائعة وقابلة للتنفيذ وصالحة أيضا للتطبيق في حياتكم الزوجية أيضا من الأشياء أيها الإخوة الحلول العلاجية تدريب الزوجة على مهارة حل المشكلات واتخاذ القرارات فتأتي إلى مشكلة من المشاكل قبل أن تتفاقم لو حصلت بينكم المشكلة يوم من الأيام اجلس أنت وزوجتك وقول لها تعالي ما هي المشكلة بيننا ما هي أسبابها في نظرك إيش الحلول لها أنت تبدأ الآن تدربها بحيث لو وقعت في مشكلة ما تبدأ هي تفكر بهذا التفكير الاستقلالي المنطقي الذي يعتمد على أسباب على مقدمات ونتائج دون أن تستعين بأطراف أخرى خارج المنزل الذين قد يوصلونها إلى الهاوية ولا يضبط. أتعجب من كثير من الآباء يعني يرمون بناتهم في الحياة الزوجية دون أن يعطوهم الأدوات والوسائل التي تجعلهم قادرين على خوض الحياة الزوجية والمسؤولية الكبرى على الزوجة على الأم تعلم بناتها هذا يعني هذه الحياة. وكيف تتعامل مع زوجها وكيف قضية تحملها المسؤولية واستيقاظها لإدارة البيت ونحو ذلك كل هذه الأشياء مهمة يا أخوان الكرام تجنب قدر الإمكان الشكوى عن الزوج للوالدة إلا في بعض الحالات المهمة جدا وتجنب الشكوى للزوج مما فعلته أمه أيضا وتجد بعض الأخوات إذا ذهبت إلى حدثتها عن زوجها وأنه يفعل كيت وكيت وكيت وهذا لا لقى ولا ينبغي لهذه المرأة أن تتحدث عن زوجها بهذه الطريقة والعكس أيضا تتجنب الشكوى للزوج مما فعلته أمه أيضا بتدخلها في حياتهم أيضا تعويد, تعويد الشخص نفسه على زيارة الحماة واللطف معها واستشارتها ببعض القضايا بعض الناس وزنهم وقدرهم أيها الأخوة والد زوجتك ينبغي أن يحترم ويقدر من حبك لزوجتك وحبك لأهلهم أيضا ومن احترامك لزوجتك احترامك لأهلهم واحترامك لأمها واحترامك أيضا لأبيها استشارتهم إعطاءهم وزنهم إنزالهم منزلتهم لخبرتهم ولكبرهم في السن أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كبر كبر ليس فقط في الطعام والشراب والتقديم في المجلس حتى في الآراء والاستشارات وأخذ خبرة الحياة وهذا شيء يسير يعني لو جاء الإنسان وأخذ والد زوجته في السيارة وقال لدي بعض الأشياء وبحكم خبراتك في الحياة ليس بالضرورة أن يكون هذا الكلام عن الحياة الزوجية قد يكون في أمور اقتصادية قد يكون في وظيفة قد يكون تغير وظيفة أي شيء من الأشياء تجد هذا الإنسان يشعر بأن هذا مثل ابنه فيحرص عليه إهداء كهدية لأم زوجتك اغرس في نفوس أطفالك محبة جدتهم لا تتحدث أبدا عن أهل زوجتك بسوء أمام أولادك تدخل أم الزوج في شؤون الأسرة تدخل أم الزوج هناك أم الزوج هنا أم الزوج لا شك أن الإسلام حث على رعاية الوالدين وبالرهم وحيانا قد تتدخل أم الزوج فيبقى الإنسان في حيرة النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال يا رسول الله أيهما أولى يعني ببري أمي أو زوجتي قال أمك فالأم قدم بلا شك على الزوج وليس معنى تقديمها أيضا أن يدمر الإنسان بيته ولكن يحتاج هنا إلى نوع من العقل ما الذي يجعل الأم الزوج تتدخل صغر أحياناً الزوج وجهله بالحياة أحياناً غير من الأم لأن هذا فلدت كبدها وأحياناً قد هو الابن الوحيد إما آخر واحد وإما الوحيد له فتجد أن هذه الأم هذا الذي جلس معها فترة طويلة من الزمن هو الذي يرعاها ويذهب بها فجاءت هذه المرأة فأخذت أخذت هذا الشخص وهي تغار تبقى وإن كانت أما لكنها امرأة فيها من مشاعر الأنوثة والنساء فتغار على ولدها تزداد المشكلة صعوبة عندما يكون سكنهم في مكان واحد فهنا تزداد الغيرة بشكل غير عاد وتفتعل الكثير من المشاكل من الطرفين وهنا يحتاج الإنسان يكون عاقلا أيضا تجد بعض الإخوة إذا تزوج أهمل أمه وتركها وانشغل بهذه الزوجة وكان في السابق لا يستطع أن يخرج, ان يخرج بأمه ولو مر واحدة في الأسبوع أصبح كل ليلة الساعة الحادي عشر وهم يصعدون يضحكون على الدرج وهي تسمع وتحترق ولا ليس معها أحد في البيت مقارنة الزوج المستمر بين الزوجة ووالدته كأنهم خصمان لا تفعل هذا أبدا ولا تقول أمي كانت أخواتي ما شاء الله يفعلون كذا إلى غير ذلك من الأشياء المهمة أيها الأحبة لعلاج هذه المشكلة ونختم بها إيصال رسائل من قبل الزوج باستمرار لزوجته أن والدته تحبه وقد تغار عليه بحكم طبيعة الأم وإيصال رسائل أيضا إلى والدته وبشكل مستمر أن زوجته تحبك وأنها تذكرك بالخير في كل مكان أيضا إذا استطاع الزوج أن يجمع يعني يخلق نشاطات تجمع الزوج والأم فهذا بلا شك مفيد ونافع أيضا أيها الأخوة ينبغي للفتاة أن تستمع لكلام أم زوجها. وتطبق بعضه في بعض الأحيان محاولة لإكرام هذه المرأة أيضا على الزوجة أن تضع نفسها مكان والدة الزوج وتحاول أن تفسر سلوكها بطريقة أكثر إيجابية لأنها يوم من الأيام ستكون هي ماذا؟ ستكون أمة أيضا ملاطفة والدة الزوج. والتعامل معها بالحسن من قبل الزوجة استشارتها في بعض شؤون المنزل خاصة إذا كانت قريبة منها أيضا لا يحدث لأ الشخص والدته بأي فعل قد يكون سبب لتضايقها من زوجته أرجو أن يكون ما قدم في هذا اليوم إن شاء الله نافعا لنا جميعا في المحافظة على بيوتنا نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع اغفر لنا وارحمنا وتب علينا احسن ختام يا رب العالمين احفظنا واحفظ بلاد المسلمين يا رجالي والأكرام اللهم من أراد بلادنا بلاد المسلمين بسوء فرد كيده في نحري اللهم اجعل لنا وللمسلمين المسلمين في كل مكان من كل هم من ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية من جلس معنا هذا المجلس يا رب العالمين قليلاً أو كثيراً فبيض وجهه يوم لقاك ورفع درجته في علين وأصلح له زوجه وولده يا رب العالمين شكر الله لكم إخوتي وأخواتي حسن استماعكم وانصاتكم والله تعالى علي مصلى الله وسلم على النبي محمد محاورات الأسبوع, محاورة الاسبوع استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان مشاكل أسرية ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي ابن محمد الشبيلي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ضمن سلسلة المحاضرات التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي السلام، والتي أقيمت في جامع الكوثر بحي نزلة بجدة تحدث الشيخ في بداية محاضرته عن بعض المظاهر العامة للمشكلات الأسرية وكيف نقي أنفسنا من الوقوع فيها ثم بين المشكلة الأولى والتي يعاني منها الشباب في بداية زواجهم وهي فراغ الزوجة مع بيان مظاهر هذه المشكلة وأسبابها والحلول الوقائية والحلول العلاجية لهذه المشكلة كما توقف مع المشكلة الثانية وهي فتور العلاقة الزوجية والتي غالبا تقع بعد الزواج بخمس سنوات تحدث عن عراضها وأسبابها والحلول الوقائية والعلاجية وفي الختام بين الشيخ علي الشبيلي مظاهر وأسباب تدخل أم الزوجة وأم الزوج في شؤون الأسرة وما هي الحلول الوقائية والعلاجية لهذا التدخل ختاماً أشكركم على حسن استماعكم كما نشكر الزميل إبراهيم ابن محمد زنجوع الذي قام بتسجيل هذه المحاضرة حتى نلتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل أسودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرة الأسبوع